الذكر بعد الفراغ من الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ويقول